بسم الله الرحمن الرحيم بسعشر عليه بقية كتاب ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبرزي الجزء الاول الوجه الاول يبدأ حالا جرت عادة العربي ان يصف عادا بالحلم قال زهير واذا وزنت بني ابيه بمعشر في الحلم قلت بقية من عادي حاشية البيت غير موجود بديوانه المطبوع بدار الكتب المصرية انتهت الحاشية البيت السادس عشر لقد انست مساوئ كل دهر محاسم احمد ابن ابي دوادي البيت السابع عشر متى تحلل به تحلل جنابا رضيعا للسواري والغوادي حاشيه قال ابن المستوفى في شرحه جعل ناحيته التي ينزل بها قد قرضعتها السواري والغوادي والسواري هي السهب التي تسري ليلا والغوادي التي تغضو بكرة واذا كان جنابه رضيعا لهما فعلى فعلهما انتهت الحاشية البيت الثامن عشر ترشح نعمة الايام فيه وتقسم فيه ارزاق العباد اصل الترشيح تربية الوحشية ولدها وتعليمها اياه المشي ثم يستعمل ذلك في كل شيء البيت التاسع عشر وما طريق المجد إلا هداك لقبلة المعروف هادي البيت العشرون وما سافرت في الآفاق إلا ومن جدواك راحلتي وزادي البيت الحادي والعشرون نقيم الظمن عندك والأمان وإن قلقتت حشيه هاء سين ويروى وانجالت انتات الحاشية ركابي في البلاد مقيم الظن عندك والامان وانقلقت ركابي في البلاد البيت الثاني والعشرون معاذ البعث حشيه سين طريق العرف وبها مشها سبيل المجد وفي كاف بين السطور معاد العرفي انتات الحاشية معروف ولكن ندى كفيك في الدنيا معادي معاد البعث معروف ولكن ندى كفيك في الدنيا معادي البيت الثالث والعشرون اتاني عاثر الانباء تسري عقاربه بداهية نآدي عافر من قولهم عار الفرس يعير اذا ذهب في الارض اي هذا النبو قد سار فبلغني حاشيه جاء فضاء وقالوا ان نآد الداهية ثم وصفوا بها الداهية واذا كان كذلك ففيها زيادة جاز لها ان توصف بها الداهية وان لا فان وصف الشيء بنفسه غير جائز انتهت الحاشية البيت الرابع والعشرون نسى حاشية نثوث الحديث نثوا او نثوت الحديث نثوا اي ذكرته ونشرته انتهت الحاشية نفى خضرا كأن القلب أمسى يجربه على شوك القتاد البيت الخامس والعشرون كأن الشمس جل كسوف أو استطرت برجل من جرادي البيت السادس والعشرون بأني ملت من مدرن وخبت اليك شكيتي خبب الجوادي البيت السابع والعشرون وما رضع القطيعة لي بربع ولا نادي الاذى مني بنادي البيت الثاني والعشرون واين يجور عن قصد لساني وقلبي رائح برضاك ذادي حاشية بين السطور بهوات انتات الحاشية البيت التاسع والعشرون ومما كانت الحكماء قالت لسان المرء من خدم الفؤادي قاف لانه يترجم عنه اي عما فيه ويخدمه في ابانة ما يكتمه ويطوي البيت الثلاثون فقد من كنت معصول الأمان حاش يحسين المعاني وهي بين السطور في دال وهي رواية الخار زنجي كما جاء في ضا وقال ابن المستوفى وهي رواية حسنة تطابق قوله وقال في تفسير قوله ومأدوم القوافي بالسباب أي أن معاني أشعاري فيك قديماً لم اخلطها بما يؤذي فتكون مرة ولم اجعل ادام قوافي غير السداد فما بلغت عني فهو كذب انتهت الحاشية ومأذوم القوافي بالسداد فقد كنت معصول الامان ومأذوم القوافي بالسداد مأذوم القوافي من قولهم ادمت الطعام اذا خلطته بالادنى صاد يقول كيف اذكرك واخلب مذرا وانا في نعمكم تحلولي امانيا وقواف مخلوطة بالسداد غير جائرة فكيف اقول هذا الذي ذكر عني زورا البيت الحادي والثلاثون لقد جازيت بالاحسان سوءا إذن وصبرت عرفك بالسواب البيت الثاني والثلاثون وصرت حاشية قاف وصرت انتهت الحاشية أسوق عير اللؤم حتى أنخت الكفر في دار الجهادي العير إبر تنقل عليها الميرة أي انطرت اللؤم وحزته صاد يقول لو فعلت هذا لكان ذنبي كذنب دئيم من المسلمين المجاهدين دل على ثغور المسلمين واحتال الكفار حتى اخذوها وظفروا بها وقال المرزوقي لوس هذا بشيء ومن دل على الثغور وسلمها للكفار حتى تمكنوا من المسلمين بها لا يقنع في صفته بأن يقال هو لئي بل يقال هو كافر متضرأ منه ومعنى البيت إن أقدمت على ذكرك وثلقت قبيلتك وأصلك فقد سوت وجه معروفك وانطرت اللؤم من أصله ومعدنه وسقت عيره حتى ان اخطي كفران النعمة في دار مجاهدتها واستبدلت بواجب حفظها موجب تديئها البيت الثالث والثلاثون فكيف اعتب يوم منك فظ اشد علي من حرب الفساد عين فظ اي وايام الفساد كانت بين طيء في الزمن الاول فمنهم من اسهل وخرج من الجبلين فلذلك قال برج ابن مسحر فان نرجع الى الجبلين يوما نصالح قومنا حتى الممات حاشيه فضاء من كلام ابو العلا وقال حاتم جاورتهم زمن الفساد فلم اذنهم في العسر واليسر وقال الخار زنجي هي حرب كانت لإياد على طي وقال المرزوطي سمير لذلك لأن هؤلاء خصفوا نعالهم بآذان هؤلاء وهؤلاء شربوا الشراب بأحقاف هؤلاء وما أصاب أسلافهم كان يشد عليه انتهت الحاشية البيت الرابع والثلاثون وليست رغوتي من فوق مذق ولا جمري كمين في الرمال هذا مثل ضربه والرغوة اصلها اللبن يقال رغوة ورغن قال الشاعر واكلهم الفراسن وهي شعر وشربهم الرذى تحت الظلامي حاشية لم يرد هذا الشاهد ضمن كلام أبي العلاء في ضاء انتهت الحاشية يقول ليس ما يظهر مني عن نفاق ومخادعة والمذق اللبن المنزود بالماء وهو المذيق ولا جمري كمين في الرمادي الأمي سالم الجانب لا يظهر مني غير ما بطنا حاشية جاء فضاء قال الخار هذا نصل قولهم انه يسر في ارتغاء ان يظهر امرا ويريد غيره فيعتل به انتهت الحاشية لان الرماد ربما ظن انه لا نار فيه فوطي فأحرق قدم الواطئ حاشية كيف حسين عليه عقدة عقد انتهت الحاشية وكمين اي مستور البيت الخامس والثلاثون وكان الشكر للكرناء خصلا وميدانا كميدان لجياده البيت السادس السادس والثلاثون عليه عقدت غوي حاشيه كاف هاء عليه عقدت وقد امته الحاشيه ولاحظ مواسمه على شيم وعاده حاشي عاد جمع عاده واراد عادات كما في الصولي انتهت الحاشيه عليه عفدت عوذي ولاحت مواسمه على شيمي وعادي البيت السابع والثلاثون وغيري يأكل المعروف سحتا وتشحب عنده بيض الاياب عين السحت ما لا بركة فيه ولذلك سموا المحرم من المكاسب سحتا لأنه لا يثبت خيره ولا تحمد عاقبته أراد أني أشكر على المعروف فآخذه كما يجب وهو مبارك لي فيه وغيري يأخذ ويذنه وهو محرم عليه وتشهد أن يتغير لونها يقول بيض الأياد عندي محفوظة لا أغيرها ولا يشهد لونها والشحوب تغير اللون والهزال البيت الثامن والثلاثون تصبت ان قولا كان زورا اتى النعمان قبلك عن زياد زياد النابغة الذبياني وحديثه مع النعمان ابن المنذر مشهور حاشية الرواية المشهورة انه بلغه عنه انه يشبب بامرأته او غير ذلك فاعتذر اليه فقبل عذره وبان له براءته انتهت الحاشية وهو زياد بن عمر بن ذباب ابن معاوة احد بني يربوع بن غيظ بن مروة ابن عوف ابن سعد ابن ذبيان البيت التاسع والثلاثون وأرث بين حي بني جلاح سنة حاشية دال وكيف شبع حرب ان تات الحاشية سنة حرب وحي بني مصاد وأرث بين حي بني جلاح سنة حرب وحي بني مصاد يقال أرثت النار اذا حركتها لتوقد ثم يستعار ذلك في الحرب قال الشاعر فمنا لقيتم وابن ماه وقعنب مؤرث ميران المكارم للمخضئ عيد بني جلاح الذين ذكرهم المعروفون ببني الجلاح من كلب ابن وضرة حاشيه انظر جمهرة انساب العرب صفحة اربع وثمان وعشرين سين انتهت الحاشية حذف منهم الالف واللان وقد ذكرهم النابغة في قوله بقية قدر عن قدور تورثت لآل جلاحي كابرا بعد كابر حاشية ذكره صاحب العقد الثمين فيما نسب الى النابغة صفحة 168 انتهت الحاشية يمدح بهذه الأبيات النعمان ابن جبلة ابن الجلاح وكان النعمان أغار على رغط النابرة فأصر بنته عقرب فلما بلغه أنها ابنة النابرة أطلقها له وقال فيه خيرا وهو غائب وبن مصاد من بني عليم ابن جناب وهم يرجعون الى كلب ايضا حاشية انظر جمهرة انساب العرب صفحة 427 سين خمسة الى ستة من السطر الخامس الى السطر السادس انتهت الحاشية يقول ان اقوال الناس لن تزل تفرق بين بني الاب الواحد وتغير الاوداء البيت الاربعون وغادر في صروف الدهر قتلي بني بدر على ذات الإصاد أي درب المثل بقصة حذيفة بن بدر وإخوته مع قيس بن زهير العبسي وذات الإصاد قالوا إنها عين ما والإصاد جمع أصيدة وهي حظيرة من الشجر وذات الإصاد هي المودع الذي أجرى فيه داحس والغبراء وعلقن عليها داحس فقال بشر بن أبي العبس لتن على ذات الإصاد وجنعكم يرون الأذى في ذلة وهوان والموضة الذي قتل فيه حذيفة وأخوه حمل هو جفر الهداءة ويجوز أن يكون قريبا من ذات الإصاب وإن كان يبعض منها فجائز أن يكون جعل القتلى كأنها على ذات الإصاب لأن ابتداء الشر كان عندها البيت الحادي والأربعون فما قد للباري للبار وليست متون صفاك من مهز المرادي حاشية في س بفتح المين وفي كاف بالفتح والضم معا انتهت الحاشية عين هذا مثل ضربه يقول بالمندوح ما تبحاك للباري أي أنك لا ما باريا غيرك فيصنع بهما ما لا تريد أو يقتضبهما من شجرة لا ترضاها بل أنت تلي أمرك بنفسك فهذا وجهه ويحتمل أن يريد بقوله ما قدحاك للباري أي أنك لا تترك قدحك لمن يبريه فيفسده بالباري الزائد عن الحد كما قال في المثل هو مغرا بنحط أخوته إذ كان ينقصه ويعيبه والمطوم جمع متن وهو ظهر الشيء وأصله في ابن آدم لأسفل الظهر والصفى جمع صفات وهي الصخرة والنهز جمع نهزة وهي مثل الفرصة والمراضي الذي يراضي بالصخرة يقال رداه يرديه إذا رماه وراداه إذا كانت المفاعلة مع اثنين ويطال للصخرة التي يمكن ان يرمى بها مردات وردات قال الشاعر وناجية مثل الردات بعثتها على ظهر عادي مبين السلائق ومن انثالهم كل ضب معه مرداته حاشيه مجمع الامثال الجزء الثاني صفحة اثنتين وخمسين انتهت الحاشية يراد ان كل ضب يكون عند بيته صخرة يجوز ان يرمى بها بيته فينهدم يقول ليست مكارنك وعزتك مما ينتهزه الطامع اذ كان لا يؤثر فيها كما قال الوشكري وكأن المنون ترضي بنا اصحم صما ينجاب عنه العماء البيت الثاني والاربعون ولو كشفتني لبلوت خلقا ولو كشفتني لبلوت خلقا حاشية كاف حرما وفوقها بين السطور رواية الاصلة وقال ابن المستوفى هي اولى بهذا الموضع انتهت الحاشية يصافي الاكرمين ولا يصالي ولو تشفتني لبلوت خرقا يصاف الأكرمين ولا يصاب صابيت الرجل إذا لا ينته ودافعته والخرق الذي يتخرق بالمعروف يقول لو خبرتني لخبرت كريما ذاهبا بنفسه عن المطامع الدنية البيت الثالث والاربعون جديرا ان يكر الطرف شزرا الى بعض الموارد وهو صاد عين يقول انني لا ارد كل ماء وانما اتخير المياه فاكرق بعضها وانا محتاج الى الورد لان ورد مثلها لا يرضيني وشزرا من قوله النظر اليه شزرا إذا إلى أحد إليه بمؤخر عينه وهو نظر الضضان حاشيه قال ابن المستوفى يتعلق إلى بقوله شزرا لا بقوله يكره لأن في قوله يكر معنى التربد ولا معنى لتربد طرفه إلى مورد ولا يكون كريم وإن ذهب ذاهب إلى أن نفسه تنازعه الورودة فهو يكر طرفه لذلك ثم يكون نظره إلى المورد نظر شزر وقال وفي قوله بعض الموارد نظر ولو قال إلى كبل الموارد أو نحوه كان أوضحا انتهت الحاشية البيت الرابع والأربعون إليك بعثت أبكار المعان حاشية من ولن أبكار القوافع وفي قال أبو العلا أبكار المعاني يعني ما لم يسبق إليه وقال ابن المستوفى ويجوز أن يريد بذلك المعاني التي لم يفتريها غير المنبوح أي لم يمدح بها غيره انتهت الحاشية يليها سائق عجل وحادي إليك بعثت أبكار المعاني إليك بعث ابكار المعاني يليها سائق عجل وحاد البيت الخامس 45 جوائر عن دناد القوم حيره حاشيه سين حيده انتاج الحاشيه هواديه للجماج والهوادي جوائر عن دناد القوم حيره هواديه للجماجم والهوادي ويروى عن ذناب القوم زورا ضرب الذناب والجماجم والهوادي أمثالا فجعل الذناب لخساس القوم فجعل الذناب لخساس القوم والهوادي لرؤسائهم والذناب مثل الذنب وأكثر ما يستعمل في الطير وقد استعمل في غيرها وقال الصلية قولت تجور أي تعدل عن الذناب وهم السفلة وهذه القوافي عالمة برؤوس الناس مهدية لطرقهم وعقب ابن المستوفى عليه بقوله عالمة برؤوس الناس مهدية لطرقهم غير ما أراده أبو تمام انتهت الحاشية البيت السادس و 40 شداد الاسر سالمه النواحي من الاقواء فيها والسناد اصل الاسر في شد الشيء بالقد ولذلك سمي الاسير اسيرا لانهم يربطونه بالقد ثم كثر ذلك حتى قال هو شديد الاسر او الخلق والإقواء مختلف فيه وهو مجمع على أنه عيد فأظهر الأقوال وأكثرها أنه اختلاف الإعراب في القافية وقال قوم هو الإكفاء وقال آخرون الإقواء كل عيد يجيء في آخر البيت وروي عن أبي عبيدة أنه كان يجعل الإقواء مثل قول الشاعر لما رأت ماء السلى مشروبها والفرف يُعصر بالأكف أرمته حاشية البيت كما في اللسان لحجل ابن نصلة فيه يُعصر في الإناء انتهت الحاشية والسناد عيد كانوا يذكرونه قديما قال علي ابن الرقاع وقصيدة قد بدت أجمع شملها حتى أقوم ميلها وسنادها وقيل كل عيب في القافية فهو سناد فأما المحققون من أهل العلم فيجعلون السناد ضروبا وهو تغير حركة أو حرف مثل أن يجيء سالم مع آدم أو جمل مع سمل في الشعر المقيد او مع شكري ونحو ذلك البيت السابع والاربعون يذللها حاشية سين يهيجها وبها مشها رواية الاصلة انتهت الحاشية بذكرك قرن فكر حاشية فوقها بين سطر في سين كله والبيت فيها جاء بعد البيت منزهة عن السرط انتهت الحاشية اذا حرنت فتسلس في القياد يذللها بذكرك قرن فكر اذا حرنت فتسلس في القياد يقال حرن الفرس وحرنه اذا وقف فلم يسر وفرس سلس القياد اذا اذا كان سهله البيت الثامن والاربعون لها في الهاجس القتح المعلى وفي نظم القوافي حاشية في الاسود كلها عدا نسخة نظم القوافي وشرح البيت يدل على ان الرواية عند ابي العلا كثب القوافي وهي رواية الامدي كما جاء في ذا انتهت الحاشية لها في الهاجس القطح المعلّى وفي نظم القواف والعماد الهاجس ما يهجس للإنسان أي ما يعرض في خاطره والهجس الصوت الخفي واستعار القطح المعلّى عينه وكتب القوافي ما يكتب منها كما يقال هذا في كتب النسب اي في الكتب التي يذكر فيها النسب وكذلك الكتب التي تثبت فيها القوافي وهي الابيات والقصائد والمعني لها في هذا الموضع دواوين الشعراء فديوان امرئ القيس من كتب القوافي وكذلك ديوان الطائي وغيره والعماد مربوض إلى القواف كأنه قال في قتب القواف وعمادها ويجوز أن يعمي بالعماد جمع عمود ويحتمل أن يكون العماد واحدا من قولهم هو عماد الشيء إذا كان يعمد به ويقيمه حاشيه فيضاء قال الآمديم أي ولها فيما يعمدها ويقويها القبح المعلق كانه يريد إقامة الوزن يعني العروض انتهت الحاشيه البيت التاسع وال40 منزهه عن السرق المورى مقرمه عن المعنى المعادي حيث يقال سرق هو سارق قوم يختارون كسر الراء وقوم يختارون الفتح والمورى من قوله مورى عن الشيء اذا اظهر غيره يقال ورى عن سفره اذا كان يريد ان يسير الى نجد فاظهر انه يريد المسير الى تهانه قال الشاعر ولو كنت صلب العود او كبن معمر لوريت عن مولاك والليل مظلم الحاشية البيت كما في اللسان والتاش مادة وراء الفرزدق والشطر الاول منه في جنة فلو كنت صلب العودي اوضى حفيظة انتهت الحاشية البيت الخمسون تنصل ربها من غير جرم حاشية كاف بين السطور من كل انتهت الحاشية إليك سوى النصيحة والودادي تنصر ربها من غير جرم إليك سوى النصيحة والودادي البيت الحادي والخمسون ومن يأذن إلى الواشين تسلق مسامعه بألسنة حدادي عين أذن للشيء إذا أمال إليه أذنه وتسلق مسامعه من قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد أي ضربوكم بالكلام يقال السلق بصوته إذا رفعه وخطيب مثلكم ونسلاك إذا وصفوه بالبلاغة المقطوع السادسة والثلاثون وقال يمدحه البيت الأول ايسلبني صراء المال ربي واقلب ذاك من كف جمادي البيت الثاني زعمت اذا بان الجوذ امسى له رب سوابني ابي دوابي من اول الوافر والقافية متواتر جماد اي لا عقاء عندها اخذت من السنة الجماد وهي التي لا مطر فيها ويروى زعمت اذا بان العلماء القصيدة السابعة والثلاثون وقال ينبحه ويعتذر اليه ويستشفع بخالد ابن يزيد البيت الاول ارأيت اي سوالف وخدودي عمت لنا بين اللوى فزرودي الثاني من الكامل والقافية متواتر الثالثة صفحة العنق ومن انثالهم اقصر من سالفة الذباب كما يقولون اقصر من ابهام القطاع وابهام الحبارة وعنت عرضت البيت الثاني اقراب غافلة الليالي اللفت عقد الهوى في يارق وعقود حاشية قال الصلي وروا قوم في بارق وهو تصحيف انتهت الحاشية صاد اليارق الدستي نجو العريض ويسمى ايضا الجبيرة حاشية قال ابن فارس الجبيرة الصوار والجبارة وجمها الجبائر انتهت الحاشية عين غافلة للليالي يحتمل وجهي احدهما ان يريد ان المرأة غافلة في الليالي يصف انها قليلة الهم لا تشعر بنا الناس فيه كما قال الأول شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سرار والآخر أن يريد غافلة لياليها فيكون من قولهم ليل نائم والمعنيان متقاربان المرزوقي يقول هؤلاء النسوة أنثار لهذه المرأة الغريرة الغافلة عن الليالي واحداثها وهي موضع الهوى والعشق فكأنها جمعت قلائد الهوى في يارقها وقلائدها لان من نظر اليها هويها وصدى اليها البيت الثالث بيضاء يصرعها حشيخ قال ابن المستوفى لفظه يصرعها. وقد رو يثنيها وهو ألطف أحسن انتهت الحاشية بيضاء يسرعها الصدى عبث الصدى أصلا حاشية ضاء صحرا انتهت الحاشية بخوط البانة الأملود بيضاء يسرعها الصدى عبث الصدى أصلا بخوط البانة الأملود نصبه على المصدر أي الصبا يسرعها ويعبث بها عبث الصبا بخوط الباني اصولا ويروى بيضاء يسرعها الصبا من نعمة حاشية هذه رواية الصولي وقال وروى قل يسرعها الصبا عبث الصبا انتاث الحاشية خوض كخوط البانة الاملودي والخوط الغصم والأمود الناعم الأملس البيت الرابع وحشية طرن القلوب حاشية كيف أولام الفؤاد انتهت الحاشية إذا اغتبت حاشية حاسم إذا غدت انتهت الحاشية واسنا فما قصطاب غير الصيغي وحشية ترم القلوب اذا اغتبت وسنا فما تصطاد غير الصيل المزوطي وحشية يجوز ان يكون اراد انها في حسنها كالوحشية ويجوز ان يكون اراد انها تنفر عن الريب فكأنها وحشية وقوله فما قصطاد غير الصور يجوز ان يكون عنا انه لا يرومهن ولا يهم بهن الا الكبار من الرجال المتكبرون لعزتهن وجلالتهن في النفوس ويجوز ان يكون اراده انهن لا يتواضعن الا لرمي الرجال المعجبين بانفسهم ظرفا وعزة صاد ووسنى كأنها ناعسة من النعمة البيت الخامس لا حزم عند مجرب فيها ولا جبار قوم عندها بعنيد عين أي أن الحازم المجرب يظل لبه إذا رآها وهو نحو قول نارغة لو انها عرضت لأشمط راهب عبد الاله صرورة متعبدي حاشيه ضاء يخشى الاله انتات الحاشيه لرنى لبهجتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وان لم يرشده وقوله ولا جبار قوم عندها بعنيد العنيد من صفات وهو من قولهم عند عن الحق اذا ما عنه وهذا يحتمل وجهين احدهما ان يكون الغرب ان الجبار العنيد اذا قيس تجبره بتجبرها فليس بجبار لانه يصغر ويذل كما تقول كل بحر اذا قيس الى بحرك فهو ثمد أي أنك تزيد عليه والآخر أن يريد ولا الجبار إذا حضر عندها بجبار لأنه يذل لها وإن لم يكن فيها تجبر البيت السادس ما لي حاشية سيم من لي وهي رواية المرزوقي كما في كتابه وكما في ضاء نقلا عنه وكذلك هي رواية الآمدي كما جاء في فضاء ورواية الصولية الأصل وقال مالي بما منهم يداني إلا الأسى انتهت الحاشية بربع منهم معهود إلا الأسى حاشية رواية المرزوقي الأسى بضم الهم زينتات الحاشية وعزيمة المجلود حاشية فضاء روى أبو العلا وعزيمة التجليد وقال مصدر جلد صاحبه إذا صبره على شيء وإنما يعني تجليده نفسه لا أن صاحبه يحمله على ذلك انتهت الحاشية مالي بربع منهم مع هودي إلا الأسى وعزيمة المجلود صار الأسى الحزن والأسى الصدر من الأسوة ومجلود أي جلادة من قولهم ليس لفران معقول أي عقل قاف أي ليس من ربعهم الذي عفى وتغير إلا الصبر أي ليس الرأي إلا الصبر وإيثار التعزي والجلابة انتهى الوجه الاول